وقال رجل مؤمن من ألف فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا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 مثل ذٰلِكَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد